ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي وقولوا امن بهذا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 وكذلك انزلنا اليك الكتاب وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومنها ومنها اولئك من يؤمن بهم وما يجحد باياتنا الا الكافرون وما يجحد باياتنا الا الكافرون كنت تتلو من قبلهم من كتاب ولا تقفه بيمينك وما كنت تسلو من قبله من كتاب ولا تقفه بيمينك إذا لارتاب, إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم بل هم ايات عندنا في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد باياتنا الا الظالمون وما يجحد باياتنا الظالمون وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ الله وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ عند الله وإنما أنا نظير مبين أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن لِذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ ذَا مِنِّي وَبَيْنَكُمْ شهيدا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هم